كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطن ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء وحمة وعلم فغفر للذين تابوا فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم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 واقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لما الله اكبر من مقتكم ان فسكم تدعون الى الإيمان فتكفرون. قَالُوا rabbana, emme etna teini, waaxja etna teini, farta raffna, bidunu, bina, fahel ila kuroġi, misa bil, da dikumbi enna, huida duri alla, huaxda, huaxda, huaxda,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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون Yömmäthun, bārẓun, la yḫfa al-Allāhi minhum shay. Lman al-mulqul yūm, lillāhi al-wāhid al Al-yūm tujza kullu nafsīn bima kassabt, la zulm al إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب ندى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ والذين يدعون مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هم أشد منهم قوته وآثار في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأن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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم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 Jaha Jaha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 تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار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 العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آن فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في عارف يقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا إن كنا لكم تبعون فهل أنتم مغنوون عنا نصيب من النار قال الذين استكبروا إن كن فيها إنا ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 نا لننصر رسلانا والذين عمّنوا في الحياة الدُّنْيَا الحياة الدنيا ويوم يقوم العشاد يوم لا يُفعَض الظالمين معدِّرَتُهم ولهُم اللعنة ولهُم اللعنة ولهُم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 Allah الذي جعل لكم الأرض että والسماء kumullaa, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم.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 قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينة من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ثم يخرجكم طفلاً ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلو أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا عَجْلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِيهِ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُوْنُ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرْ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار ثم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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِنُونَ Allah hulla diġa, lennakumul annaamadi minha مِنْهَا وَمِنْهَا minhatakulun, wala kumfi ha mennafia, عَلَيْهَا li فِي alija, haġa, tonfia, sodurikum, alija, walal-fulki tukmelun, wala juri أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْعَوْدِ فينظروا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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لِسَعْيِهِمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ on